ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن لأكثرهم يجهلون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 ولتصى إليه أفعدة الذين لَا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقتركون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنبه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 فاكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين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 وَلَا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وان لهو لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان الاطعتمهم ان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 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِي ذَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْحُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنُؤْمِنَ لن حَتَّىٰ نُكَتَّمَ مِثْلَ مَا أُتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۗ أَلَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بِمَا كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يأديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضده يجعل صبره ضيقا حرجا كأن لما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ لَقَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَاوِنَا أَجَلًا لَّذِي قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نوذي بعض الظالمين بَ بما كانوا يكسبون يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا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 ذٰلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا يظْلِمُونَ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ لَغَنِيٌّ يُذِرُّ إن يشأ يذهبكم ويستطلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم الآخرين إلا ما توعدون لآت وما أنت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 وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهَوَ وَيَصِلُ إِلَى شُرَكَائِكُم سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَكَذَالِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءَ ظُلْمًا لِيُقْتَلُوا وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَبُحُهُمْ وَمَا يَفْكُرُونَ وَقَالُوا هَذِهِ أَعْيُنٌ وَحَبْسٌ حِجْرٌ لَا يُطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ لَا يُطْعَمُهَا شَاءَ بِسَعْفِهِمْ وَالْأَنْعَامُ الْحُذِمَتْ ظُهُورُهَا وَالْأَنْعَامُ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا ابْتِرَاءَ عَلَيْهِ سَيَأْتِينَ سِيئًا بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 جزيدٍ وَصقَو إِهُ حَكيمٌ عَم وَدِخَصًِا الذي قَتَلُ أَلادَ سَفَغًَا بِويرِ إِلم وَحََّمُ مَا رَزَقَهُمُ اللهَّ وَتِر أَن على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جلات معروشات وغير معروشات والنطل والذرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من سمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَذُبٌ مُّبِينٌ ثمانية أزواج من أرض أن اثنين ومن المحز اثنين قُلْ آن ذَكَرَيْنِ حَرّ وَمَأْنِسَ أُنثَيَيْنِ أَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبِّئْنِي بِعِذْمٍ إِنَّكَ صَادِقٌ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قل أذكرين حرم أم الأنتيين أم اجتملت عليه أرحام الأنتيين أم كنتم شغداء إذ وصاكم الله بهذا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 قُل لا اجد في ما اوحي الي محظ و من على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا او دمن مسفوحا او لحما في ذي رف فانغورج فَإِن لَغْوٌ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ إِلَّا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَن يُطْغَ وَغَيْرُ بَاغٍ وَلَا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ الَّذِي وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرْثًا وَالَّذِينَ عَلَيْهِمْ شُحُوبٌ مَّا إِلَّا مَا حَمَلَتْهُ ذُهُورُهُمْ غَمَاءٌ أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَرْضٍ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِبَغْضِهِمْ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ وَضَعَكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَن قَوْمٍ مُجْرِمِينَ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا أَبَ نَامَ مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْرِهِم حَتَّى تَذَاقُوا قُلْ هَلْ عِنْدَكُم مِّن عِلْمٍ فَتُخْرِجُونَ عَلَيْنَا مَا لَا نَمْلِكُهُ أَمْ أَنتُمْ إِلَّا تَظُنُّونَ وَإِنْ أَمْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ قُلْ فلله الحجة فَإِنْ أُشَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءُكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَقٌّ وَمَا هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ معهم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 وأوفوا الكيل والميزان بالقصة لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعجلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم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 وَهذا كِتابَ أَزَل النَغ مُبارََك وَاقَت بِعُغو وَاتَّقُون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن أَوْ لغافلين أو تقولوا عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَتْهُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَغَدا وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّفَ عَنْهَا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 إلا الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إلا ما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون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 وصراط مستقيم دينا قيما مذة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء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 ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتاكم ان ربك العقاب وان له لغفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لا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 قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكنا فجاء بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاء بأسنا إلا فلُ نَكُ الن ضَدمين فَلَ نَسأَلَ الذي أُقْسِ لَلَدِم وَلَ نَسألَلَ المُكسَدين فَلَ نَقُ الصنَّ وَلََيْهِ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 وَمَمْ خَفّتْ م وَزين غُوفَأُدائِكًا الذيَ خَصِرُون أَسَرون بِمَا كَوا بِآياتتِنا يظلمون وَلَ قَضِ مَكَمَّكُم فيِي الأأَقض وَجَعَل لَكُم كِيهَا مَعَي شَقَِيلَ م وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فابعط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظذني يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتين لهم من بَيْن اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَدْعُومًا مَدْفُورًا لَمَن تَبِعَكَ مِنْ ظُلُمَاتٍ لَمْ أَنْلَ أَنْ جَنَّنَ مَنْ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 فَوَأْسَ وَسَلَغَ مَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَغْوَمَا مَا أُودِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا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 فَدَنَ لَا غُمَا بِغُرور فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُ مَا سَوَّاهُ آتَاهُ مَا وَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا من وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَا غُلامَا رَبُّهُما أَلَمْ أَنْهَكُما عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا لَا تَنْهَرَا الشَّيْطَانُ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ بَطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَذُ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى أَحِينٌ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ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 يا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا الْغِمَاءَ لِيُرِيَهُمَا مَا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 كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة إن لهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله وَيَحْسَبُونَ ويحسبون أن لهم يا بني ادم قذو زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تسرفوا لا يحب المسرفين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 وَآةُ شْرِكُ وَ بِاللاجِ مَا لَم يُونَبْزٍِ بِغسُ القَانَ وَآ تَقُلُ عَلَ اللَِّ مَا ل تَألَمُون وَلِبُ لَِّةٍ أَجَ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة وَلَا يستقدمون يا بني آدم إما يأتين لكم رسل منكم يقفصون عليكم آياتي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 حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أن لهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ وَنَتْ أُخْتَا حَتَّى إِذَا الدَّارُ كَانُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ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 وَقَالَتْ أُولَٰئِكَ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجلة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهن من ياد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلقموا الجنة أورثتموها بما كنتم وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابًا نَّادِيًا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُم حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُم أَن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا وضلالا في الآخرة كافرون وبين حجاب وعلى الأعراف رجال يحرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ الْأَصْحَابِ نَادَى قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَ بِسِيمَاهُمْ وَأَنُوا وَمَا أَغْنعَكُمْ جَمُكُم وَماَا يقُُمْ تَستَك بِرُون أَهاءُوناءِ الذيذينَ أَقُ سَمتُم ل يَنَا لُغُمُ اللَّابُ وَدُخُولُ الْجَنَّةِ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِنَ وَذَٰلِكَ قَوْلُ اللَّهِ ۚ قَائِلُونَ إِنَّ الرَّحْمَ وَمَغْمَىٰ عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا ولعبا فْ يَومَنَ سَغُم كَمَ نَسُولِق أَ يَمِهِم هَمَا كَوا بِآاتِن يجِحَدُون وَلَقَد جِنغُ بِكِتَابِ فَصَّنغُ عَلَعِل مِنْ الْ العُودَ وَرَرحْمَةَ لِقَومِ يؤمنون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 إَِّ رَحمَةَ اللهَِّ قَب مِنَ المُحسنين وَغوَ الذي يُْسُ الض حَابُ شْرًا بَنَ يد حَتَّى إِذَا أَقَلَّت سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَا غُلِبَ لِبَلَدٍ مّجْتَمِعٍ فَأَذَلَّ نَا بِهِ الْمَاءَ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ كذَلكَ نُقْرِج مَوْتَلَ عَكُم تَذَكرَّرُون وَالبَلَدُ الطَبُ يَخْرجُ نَ باتُهُ بِإِذْنِ رَبّ وََّذِي خَب سَ لَا يَقْج إذلا نَكِدَا كذَلِكَ نُصَِْفآياتاتِ لِقَوم يشكُرُون.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 معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد الأخاهم هودا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 قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُم رِّسَالَةَ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِين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 فَذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قَالُوا أَجِئْتَ ثَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَّ مَا كَانَ يَعْبُدُ فَأَتَيْنَا بِمَا تَعِدُونَ وَكُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ قَوْلَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُهَا وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فانتظروا وَِنَا غُووَّينَ مَعَغُو بَِرحْمَةٍ مِن نَا وَقَطَعْناادَ بِر الذيينَ كَذَّبوا بآياتِنا وَمَا كَوا مُؤمننين وَإِلَ تَمُودَ أَقَاغُ صَالحاء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 وَلَا تَمَسُّوهُ بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتمحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء وَلَا تَعْثَرُوا فِي الْأَظْمِمِ مُفْسِدِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِنَّ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِن رَبِّهِ قالوا إلا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إلا بالذي آمنتم به كافرون فَعَقْرٌ لَاقَتْ وَعَفَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ أَفْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ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 وَنُوطًا إِذْ قَال لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ان لَكُمْ لَتَأْكُلُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ نِسَاءٍ ۗ أَأَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا قالوا اخرجوا من قريتكم ان لهم اناس يتطهرون فان جيناه واهله الا امراته كانت من الغادرين وامطرنا عليهم مطرا